أَمْ حسمتم أن تدخلوا الجنة ولم يأتكم مثَل الذين خلو من قبلكم مسَّتهم البأس والضلا وزلزلوا وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله Sün Allah'ı ربما عزى قومونا ربما الفجر قد قادم فنرى الحق عاليا ونرى الذل قد حوسم ونرى الغيث قد هامع ونرى الليل قد خوتم ونرى كل روضات غصنها مادا وانساجا ونرى البدر ضاحيكا ونرى الشمس تبتسم لَيَنَ نشد الرِّحَال تَدُوس القُيودَ نَخُوضُ المُحَال لَيَنَ شُدّ الرِّحَال تَدُوس القُيودَ نَخُوضُ المُحَال ونَمحُو عن الأرض فجرها بعنف الجبال وسيل النضال بعزم الأسود وبصر الرعود بنار الحديد ونور الهلال بنار الحديد ونور الهلال إلي إلي أسود الفداء فما عاد يجدي ما قال وقال إلي إلي أسود الفداء فما عاد يجدي ما قال وقال ونادت رباه القتل ابطلها فأين علي وأين بلال فأين علي وأين بلال إلى هيا نشد الرحال ندوس قيود نخول المحال إلى النصر هيا نشد الرحال ندوس ونس القيود نخوض المحن ونمنح على الأرض فدجرها بعصف الجبال وسيل النضال بعصر وسود وقص الرعود بنار حديد ونور الهلال بنار حديد ونور ميلاد فهل سمعتم أيها إخوتي حنين التراب وندب الرمال فهيا سمعتم يا إخوتي حنين التراب وندب الرمال ونور أهل في لوعة وآهل حصا وآنين التلال وآهل حصا وآنين التلال هيا نشد الرحال ندوس القيود نخوض المحار إلى النصر هيا نشد الرحال ندوس القيود نخوض المحار ونمنح عن الأرض فجرها بعصر الجبال وسيل النضال بعصر الثواد وقص الرواد بنار kadiri ve nuru بين الحديد ونور الهلال وشعب الأسير يسين دماء ومصر الرسول يا انه استعاد وشعب الأسير يسين دماء ومصر الرسول يا انه استعاد القلوب إلى جهاد الحياة يهز الأعال جهاد الحياة يهز الأعال اذا مس الريح لينتثر الريح ندوس القيود نفوض المحال إلى النصر هيا نشد الرحال ندوس القيود نخوض المحال ونمح عن الأرض فجرها بعصف الجبال وسيل النضال بعزم السود وقصف الرعود بنار الحديد, بنار الحديد ونور الهلال بنار الحديد ونور الهلال بنار الحديد ونور الهلال هذا هو الرد لا شعر ولا خطبو وإنما ثورة في الأرض تلتهب